اللهم لا إله إلا أنت من الشيطان الرجيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم I'm ان ان ان اا سبحانه في قلبه مرض موسیقی وآتينا الزكاء <تصفيق> <تصفيق> وألطعنا الله y <coughs> يرى كنتم إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ <تصفيق>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 الأمر يومئذ من الله. <تصفيق> و ومن... أول أمر يومئذ لله صدق